وَكَأَنَّ مِنْ قَوْمٍ يَتِيمٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَكَأَنَّ مِنْ قَوْمٍ يَتِيمٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وإلي